الراوي بوزغيا هذه كل لام لا لام زائد ايش معناه كقوله تعالى رضي لكم يعني هذا يدل على الذي تستعجلون هي في وجوده اي والله صادق توي كان اللي استقيما اتواليه تعديل هذا لا يصح الاحسان ااا حجار منيا كما يقول به ليس له بوسكا مو من هذا كان زائد متعلق أكثر أو معنى زيدو كثير ممكن إنه واضفا ودانا لكم طبا الذي تستنجدون معناه يعني لنا على تزمين فعلها لا هنا بابه وساعد على الدنيا كفعلك أهلا الزمن على فعلك نظرنا القران نسمع لكم لن يجمعن لكم إلى يوم القيامه لن يجمعن لكم إلى لن يجمعن لكم إلى او فجروا الى جزائر لا او بسردنا بناء ما بيحشر كذلك الهي هل الزن الجمعاء اي يجمعنكم ولا يحشرنكم الى يوم الخيار هذا هو التزيين لا يقدر يتبكى ولا يهدفوا هذا هذه البيئه ولا يشارك اي شيء يسبب في تصميم تربيت فنشفه للتزيين في الزحام تزمين هذا الوسيع للقرآن في عناه السعال بتصيحة فراه مترفع اتفادس ومعناي أصلي تزمينيش أنا مسك معنى فعل تربيع الزمن وتكسير معنى هذا فعل ذكر يا الله جار مجنون مفعول يشتيء أن فعل مستقلات ويتأسف إذا فعل ذكره هذا غيأ وبزعم كفعل يترد نزيق ومعنى أم موجود هس أن متعلقك لا فعل اه او, أو بنت البيت دايما معناه عنه وكذا معناه عنه بكاره اللهم اذ استؤمن مع القول ممكن بك ما بكا هو ولا مع القول قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه كافري الوتيان غى المؤمنين اجر باش بوايت ما هكت لنا يعني من إيمانو ا خفية اولهية ذو إيمان هاوردن بعمله وطورته سنة أخيرا تخفية بواث او الصفقة اللي يعني إما همشان مخاصية الصفقة لما جاء جاء بره يصفى زوجك هنا بحثا ذنب بمعنى عندي همشان لتزيه أجل أو الذين آمنوا نخابك كافرين الذين ما صدقونها إليه بحثنا كافرين البويت وكيجي المدينين الذين ودي أنا ذو مؤمنينك عي سقنتك أنا قتاعا فك المؤمنين هادر بكافرين هاجم عدد إيمانين هاوردي ما يشبه أو لا حصل إيرن حصل الخاصة بها مدرسة أوردنا كثبتين لأمودة بخياتهم تقبل يعني جماعاتنا المؤمنين يجن لأورد جماعات هي لا فيش أغير نجين لما أورد المؤمنين ووارج من مرض خطو قرار كافرين لما المؤمنين ووارج أولاك يبدو اللعنة معنى عنين ومعنى الواو في القسم للتعجب يسوى التواعي الظلام فمعنى لمواردك كتخجب السورة الجزوية ذلك لا يؤخر الأجل يابر مرحبين أبو الله لا يؤخر الأجل هذا لا يؤخر الأجل. لا يؤخر الأجل. والله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 لانك تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل فيش ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع وهي للتقليل. مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع كما, كما أنك الواقع كما خبرية تكسيرها تكسير تقوم بكثيرها وعندما تخليص بكثيرها خائمي مطلب ذلك توجد كان الحبوب وقت كلمة البلدار بشميع الكريان كثيرة أصفاده نظام كم بشميع الجناء الخبرية أو الخبرية استفاده كما كان كما كما من سورة كيف يكون اسمه ألا وصال الخبرية اسم جميل الصفه الرئيسه هكذا مفترض يجيب صائغه جزائيه صائقات ف اعول بشكل في حرف اذا مؤنثه او الصفه شيء يجي مش مذكر مؤنث ولا بديهي هذه ناء الناهيه هذه جزائية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 لا يوجد موقع يتجب أن يكون محيز ربنا هو الرجل اسمه في الأولى وقعه مبتدى فالرجل محمد مبتدى أما مبتدى لا يمكن أن يكون مبتدى هذه الأشياء تخطيط بدلية تابعة مبتدى فنوانا كريم مخصصة إبتا مبتدى المؤمن والصفدي بطريبه فالجمعات هذه الأشياء ترشون الأعوام الثلاثية نصفتون لقيتوني فعل بشأن اقتلاح تسلهم ذاكما خبروا شأنك محذوفه يا رب رجل النقيد موجود أو مضمر مبهم مفرد مذكر مميز بنفجرات منصوبة يا فأخوانة سب زمينيك مبهم ومفرد ومذكر ومشخص كلا بنكريك منصوبة إلتا تميس بوي لك ربه رجلان يا ربه رجلوني، ربه امرأتان، ربه امرأتيني يا ربه هاتف سالزمير سال زمير، ام زميرة ام زميرة مرهمة يعني افهمها زياد معلموها او بوين نسيح جهتك اوز جهة تكسرتك يا تقليلك توجوتي مرادة لها نسيحة رجوليته اوز يا اثيو دعما مذكرة زميرك هنا شو سوينا نذكر ذكرتيه وستشاهد شو في رجل جو في امرأة ربهو يجي ربها هنا يجي وتميل لك إيش تنجرد منسوبة بشرياته رفع يده زريتك وعند الكوفيين تجب المثابقة والكوفيين إيش نشأة ؟ زني ركمل تعاقده كاتي أنا سويت مفرزة فينا في هالمشى ما ينير رب, رب رجلين فقد تلحقها مالكافة نعضي في مالكافة بالحق قريبا ربّو عادوا على الكافة وستسفدوا مال بل ما فعل من تلحقها أو سسفدوا على الكافة بعد وقت ما يكافة بالحق قريبا ربّو شي فيها فتكفها عن العمل منع يغادل عمر كافيا منعها كافيا منعها مايك هافيان الماي كثيرة ثالث بعض العاملين ما يخالفونه. أصلًا إنهم إن مشابهون اللي فعلناه. إذا إنما يدرك بوحشة أو ما يدرك مايك هافان يدرك أو مفتو متأكدة امام في المبتدأ كاد السوق كاردو خلال مرق إنما غير القائمة إذا تفكر فيها على الأقل، نهي لذي النجوم. إذا صرّبها، رك كان ربّة تجديد الأقلام شخص. ربّنا يود الذين يخافون خانون السّنين. أوصيت ببشّر ربّا سُنّ ما يكافح هذا يودّ فعل فعل ذلّ سلالة عالية. اسم المفاداتنا مئة. هنّ لأعمالنا العظيم. على المختلفة كيل. إن كلّ على الجملاء. أقفز من شمّي وأقرب ما قام زيدون. كيف جرب ما يكافح. لا قامت أنا زيفها، أروني. يا ربما زيد القائلين روز من إسمية أو زوجين ولا بد لها يعني ضرورية ربما بيد من فعل معين فعلت معه إذا نهجناها، لأن التقليل يتحقق فيه. هل أومعناه تقليل جواهر رأس كله فعل ما ذي يتحقق فيها؟ ويحدث ذلك الفعل غالبا أغرض تأريش حصاة. قلت رب رجل أكرمني مثلا لقيته في جواب من قال هل رأيت من أكرمك آجتك بي احترام بني في جاء رب رجل أكرمني لقيته هل سأكرمني كذلك خبروين أكرمني كذلك خبرو رجل لقيته كذلك خبرو رجلك فإن اكرمني صفة للرجل ولقيت فعلها وهو محظوظ كذلك خبر أرجوكي يصير هذا معناه حسن تعليم عزيز به. نقول لا معنى تقليل البرية بسيئة ولا معنى حسن تجبيه. جاء المعنى نما برية بسيئة حسن به قلت أكليا زرفيه مفهومي ذي معناه بس رب ثال يلعنه القرآن بلقته أنا أجيء القرآن. يصير هذا معناه حسن جامد القتل اللي راه ها أكرمني كذب السفد عود المتبعين لأن أعود لأن أكرمني إذا العنوه القرآن وساكن الخبر بي غلطة وقضع غلطة أميشا الدرس الرابع والأربعون درس وال. بقية إذا على ربّة وهي التي يبتدأ بها في أول الكلام اما الله وفكر لهنا رحمن البدر لا عامل له قال يا معاذ ربما هز كلا اول كلام مشاته كقول الشاعر وبلده ليس بها انيس الا اليعاصير والا العيس هي رب بلدة رب بلده مجهوده فاوشعى اجرى فرمى بمحفحه كالبدر قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب على المحب حرام اذا بعد ملتني من يني ها ما ما ااو او كات يصير مخففه بنحبه محافظه نيشان واسو يعني شو شرطه كايش اني فيكي كانا جزء جوره رخين انت جزء مشتبه ليه يعني في جمع يعرفونه يعني غير رخي يقيس الجمع قيسا قيسا يعني مشترك شرط متمايل بالصوره اهو تيجي ريجا هناك محزوفة لأنه بندة ليس بها أنيسو إلا يعافر وإلا عيسو نصرا دخلتها ما الشعر يقول لك أعوى؟ لا خريبون لا موجودة ما هو القسم؟ ما هو تجارك من قسم وهي مختصة بالإسم الظاهر سلهمين نعي فقط يبقى الإسم الظاهر ونعم تدخل على الضغير فلا يقال وكا ولي يقال والله يا والشرزين ها القسم وهي مختصة بلبس الجلال من الله ها قسم اختصاص يذبلهذة الله وحده بتنجيه فلا يقال حر رحماني يعني رحماني من جل تلالي وخذ لهم رب التعبشاز لما تبع ذكر على ويل جنت رب التعب ما شاز لا بقاعدش ما شاز فزيحهم يعني أجر على رأي قفيل متويدين أي جنوة وقالوا جائزة أجول إخصتك في الأساسي كيف تقول ربك لعب بيجنبوته وإلي بريف والعلم ويوجدك لا أقلوا أنت لها كلية وقالوا أنت لك فواعد لا يدعون خياس على معسل ما هو عرب الوعيثان يعني عرب النسيء أول وعرب الدفاع الدول وقالوا أنت عرب ومخضرمين أما أنت لفاور نوهد ويبنوا هنا محدثينا فأما رأيت الكلام يحجدني وصلت له دور فزيخ كلام تسكت وزباء القسم وهي تدخل على الظاهر والمضمج ثم سرزمير أن يتدخل في الظاهر نحو بالناغيب الرحمني وبك لا بد للقسم من جواب أو جزاء قسم جوع جزائي وهي تقسم في الشيء وهي الجملة التي يقسم عليها أن يجعوج من سكت قسم بسريقوني. فإن كانت مجرة يجب دخول النار في الإسمية والفعلية ألا هذه جملة مستده تروا على جبرا النار داخل في تسريح إسمية وفعلية والله لا زيد عادل فهو إسمية لا والله لأفقلن كذا كما تأتي إن في الجملة الإسمية مجاب القسم فإن ما بجملة جملة إسمية يشتبه في جواق قسمته والله الله إن لا عادل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 وترى فكرة تقول إنك وازني بيلي خسمه شابي عنها بل نعم تأكيده وازني بيلي مع ورده بتاع قسمه شابي لا تقول قائم هذا الرشاة كان لذلك تعجبه يقول إنك زيداً قائم لا يوجد شيء ماذا هل الأمينين والله قائم ترى يعني قسم لحاجة آخر تأكيدا جاءنا لم تلوثين وفكرة لقد قسمنا اللي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 أعزائي حربنا كيفية فاسقيمة تتخيبوه فلن عايزة الله تفتأو تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهاليس نوع يعقوب ما يعقوب يزن قسم لا تفتأو أولا ما فتأس رجوعي لأن القسم بقوة في وساها أي يوسف بينه أو لا إلى ما فتئة يتمنى ما زال ما فتئة ما فرحة معنا وقت بكارة جنكة منشيتم وكذلك تجيكا وكي رئيس ديان بكارة جنكة دخلتك إلا معلقين أذاني لمعنى يعني والله لا تفتأوا وسط وقد يحذف جواب القسم ان تقدم ما يذل عليه حسب درا قسم ايش اجى تكبر بالي وش تقدر على الثانيه اني دشيت منو بلاقي كلمه جواب قسمه كان جواب قسمه عكسه وقد زين حاضر والله امين وصدق وقد اقر قسم ما تقدر ما خسرته جد قد كلمه مصداقه والله قسمه وشنه ذني قصيره درجه وليتوني جاي تدي والله من العادل إذا كذلك العادل الأول و تدرس جواب القسم و تدرس جواب القسم في بقية و ليس القسم بين جزئين هذا قسم لما انجو جواب القاري فالبعض المتواني قصدتين و والله عادلون فهذا حان هذه الحروف الجر وهي للمجاوزة و عن تجاوزي في عن مجاوزة قليلت قلت قبول كرد الله ومبدأ يكون برو جريتر أنا باستعلاع يعني لشان دانا قلوه باتري قد زيلون على الصفحي زيت هالبا صفحكو هالبا كف زيلة وقدان صفحيكو وقد يكون القنوى على اسمين يجيق قلو أنا بعد وقت اسمي حلتزار مين وذلك إذا دخل عليه ما من فأنا شكتك الملحة تجدى حرورة سبيل فيكون عند معنى الجانب يقول له وقع عند معنى جانب وقت جلست من يمينه يعني جلست من جانب يمينه لنا باسدان ويكون على بمعنى فوق يقول له وقع عليه ومعنى فوق وقت نزلت من على الفرس يعني نزلت من فوق الفرس هذا ما أستطيعه على ذلك معنى فوقية معنى جانب الكافة و تشبيه هؤلاء زيدون كأمرين زي زائد شي يسول ليس كم شيء؟ الشيء في عمار زائده بالمعنى ديني زائده معنى وقد يكون نصلاً بعض وقت كافة تشبيه اسمه وضع شعره يضحكنا عن كالبرد تحت عواصف الوف الشم برد يعني تكرر هذا منهام يعني توالدوا زوجه عواصف هذا الجمعه عاصفه يعني رايتون ومن الجمعه يعني لوت الشم الجمعه شم يعني برز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 أدعو estrجال ن anecd Lilith اولا ان دهان ما ثانيب料 doesn't include ونأ strengd they're also released havings يعني need themselves during this damage these cannot be twisted they should be collagen because you ما here is the mission هو القاضي يعني اللوته القاضيان بالغث الجزيري يعني حالات التكبر وطلب الزمانيه بس بجير او اللوته التكبر جناه وابعان تكرمه بيان جن يطلق في جير القاضي جالو شو اسمه يعني يضحكنا عن مثلن باردي لا تقدرون عليهن، أن مثل البردي منز ومنز لحرج الجرو هما لتداعي الزمان الماضي، كل تداعي زمان جزشر كما تقول في شعبان ما رأيته مزرجب، لرجبنا نبيا، فهيشعبان وعجيم زمان. وظرفيت الحال حديث مكارتة وق ما رأيته مس شهرين، للم عنا نبيا ومنز يومنا لم أجمعنا شعبنا كفرس. حاشا وعدا وخلاب وإستثناء ورجع من خلا وخلاب زايدين وعدا عمليه حاشا شاترين تأمانيلا إن أخوى المالدة تعلق جنوزين حروف جفت روامي أجاس الخامس والأربع عمدر سجد وخامس الحروف المشبهة بالفعل الحروف المشبهة بالفعل الحروف تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الاسم وتفعل خبرك ما عرصتك تأخذ فجم الإسمية وإسمك منسوبك خبرك مرفوعة هواك زانيتك شجرا ليساً إنو أنو كأمال ليسا ولا كما لعلّا وقد تلحقها مال كافة فتكفها عن العمل أما أن جبع ذوظ مال كافة عن توم التحق بمنع يعني ذال العمل لتفهين إذن تدخل على الأفضال ترجو نفعني أشتر وك إنما قام زيدون الواقع المثلج إنما زيدون قائمون إنما قام لا عمل الشيخات واعلم أن إن المكسوة لا تعيّو معنى الجملة بل تؤكدها إني إنا مقصورة يعني أمزك كيف السيبقى إنا نأنا معنى جماعة يجمعوا رياضهم تأتي بها ولا أن المفتوحان مع الاسم والخبر في حطم المفرد أني مفتوحة ذكر اسم خبر فيها اسم المفرد ربع تأويل المصدر كذب النوم مع بعضه كي شد تأويل في كل جريمة كلها داني شيء مثلاً بغل أو فرع قاري جدف فاعل جركه النوم مع بعضه كي أشد تأويل المصدر ليه مفرد فاعل مقبول يجرقونه مقبول مفتدى يجرق المفتد خبر يجرق الخبر أرشف ما نجرقو أنه مع بعض يتوانيت لي. جاء الله قال لي ويجبه يكسره إلا فيما يأتي. أه هنا. بشون لكن إذا كانت في أم بحث مهمة تورجوكم فرص لأي ماذا يجيب عليك؟ إنه إرين وإنه ماذا يجيب عليك أنه أعلم معرضة أن في العربي. وإن زيدا لا تفيد برؤس ويجب أن في هذا المفرد في جميلة المفرد ويجب أن يكون مصابت أولا زيدا قائمون أشياء لقيام زيدين لقيام إن زيدا قائمون يجب فهذا ان إن مكارجي شيء. ايك فشو مالي قولة بعض القول وقت يقول انها بقارت ثم مقولة قولة جملة به كذلك اذا اذا قد يكون مفرد او تكون علي به الارتباتي معد الجملة وقت يترسى كمقولة اي او يكوتيه جملة به لشي موصولة فقال جاء الذي إنه مجتهد أو كذلك كوشات فلاش كرهات ما هو؟ الذي موصوله في شمي الصيني فلاش ما بعد أن نعيد المفرس لأنه مفردات هذه المفرسة لأنه جملة عنها كبيرا فلاش يجي حسنون جملة بي إذا كانت في خبرهم هم معبو فقال هاتوا لا متأسيد ان زيد النقيمل. لا توني بيجي أن زيد النقيمل. كل كلام تأكيد خبرك. سواء النبي ما رد عليه. لا تنسى أن فعل ورد. مال؟ ويجب فتح همزتي إنما ما يأتي. واجب همزه إنما سفكا لي بأن بخيره. أنا ما إذا وقعت عيني.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 إنما بعض قيوات السؤال ما استديك هذه مفلت. لي بنغني علم غيدين. علم من من إذا وقع مسؤولا لي كريتو أنك قائم. بينما رجعوا أو تعادي رجتو يستيقظ التواف. خادم بخيانت. بينما رجتو يستيقظ التواف. ذيك أن يجي. لأن كريتو إذا وقعت مضافا إليه وضعه إليه جملة مفادة يجي أعجبني اشتهار أنك فاضل بلني متعجبك رجاء مشهول هنا أمشتيك توكيا باع صوائي يعني متعجبهم لما توكيا باع صوائي أعجبها فعلا لون القائد هي مفعولة اشتهار وتفعلي لن يجي اشتهار بشي نايف جملة قائد توبا إلا بسيطة يا مألم اشتهار شنك لله إذا فأكريه فالشيء مضافي لهذا مفرد ذلك جملة فإن تنجد فإن اشتهاره إذا فلا هي ولا جملة إنك قائم إذا أنك قائم بيجي إذا أنك فاضل بيجي أعجبني اشتهار فضلك أوليك إذا وقع مجهورة في الوقت حسب الجره هاتم الياه فالشيء أننا مرين إنا كما ضع لكي تأوين مستدك تيد عن لفظ مجهور فإن أجبت من أن هذا القائم يعني أجبت من القيام لهذا أه. إذا وقعت عجبك فتعني وقت مجدداً شراحة وقت عندي هذا يعني عندي خيامك وقت آية القرآن أن تصوموا خيار لكم يعني السياهمكم خيار لكم رجل إشمال لو أنك عندنا لأخدمك أجلتوا بلايين مبايتي لو هميشا بشني أنتي وهي أنك تفاعل فاعل وفعلي محصوف يعني بالشيء لو هنشف عليك ثبت محصوفا يعني لو ثبت أنك عندنا لأخدمك أجل ما تثبت بياما موجود ذلك كتوب بلايه موبيد من أما تكلم أنك خير. أنك عندنا عندنا مفرد فالشيء كانت جميلة عالية بما تعمل كالفاعي بيجعني وقتها مثلا وقتها صلى فشو النولاء لولا أنه حاضر لأعلمتك أدر أو حاضر نبوايك من إعلام أكربته أموت فيه ليريشها الواساة يعني النولاء ثبت أنه حاضر لأعلمتك يجوز العثف على اسم إنه نفسوة بالرفع والنصر. باعتبار المحل والناس، مجهة عليك، نعوش بمردفنا ثكاب وبراجل، هذا ده خدك. هالواحد جميت جردو، ما إني صار بي، إلا ما هذا الجميت مؤكد. هالواحد عامل بلي كدو، كفاعيل مفروض مزاحي إليه مجرور متداه خبر نزل أشج اللي أنا كلا أطلق قرار مفرج. يصير إلا ما بعضه هذا الناس كما بعضه في أوقات تأييذ ما ए द मुफ़्त